هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ من نطفة ثُمَّ من علقة ثُمَّ من علقة ثُمَّ ثُمَّ نُطْفَةٍ عَلَقَةٍ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا சோம்ரிசு அசுத்தும்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 ادلى مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كون فيكون الم تر الى الذين يجادلون في ايات 119. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا بي رسلنا فسوف يعلمون 110. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَמْرَحُونَ أَلَغُونَ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاسْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ